كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنبدأ إن شاء الله تعالى قبل البدء في الباب الثاني من كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله نتكلم عن شيء من علم الحديث وكنت ذكرت قبل ذلك أن العلماء اشترطوا خمسة شروط للحديث الصحيح فقالوا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله إذا شروط الحديث الصحيح خمسة اتصال السند. عدالة الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ عدم العلة وذكرنا أن اتصال السندي له قوادح بمعنى هناك أشياء تقدح في هذا الاتصال فينبغي حتى نحكم على سند ما بأنه متصل ينبغي أن ننفي عنه كل علة تمنع من هذا الاتصال وذكرنا العلل التي تقدح في الاتصال وهي ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا مرسلا ولا وقع فيه تدليس ولا يكون فيه إرسال خفي. وكنا تكلمنا في آخر مرة منذ عدة حلقات عن التدليس وعن أنواع التدليس واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بقية أنواع التدليس ثم نذكر شيئا من الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح ألا وهي العدالة ألا وهو العدالة إحنا إذا قلنا أن التدليس أنواع. تدليس الاسناد وتدليس التسويق أو تدليس التجويد وتدليس القطع وتدليس السكوت وتدليس الشيوخ وتدليس البلداني والأماكن وأنا أذكر شيئا سريعا عن التدليس حتى يتذكر من نسي لبعد العهد بهذا الكلام أصل التدليس من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام بحيث ان الرؤية تكون يعني فيها شيء من الصعوبة ومعنى التدليس أن الرجل فعل شيئا يشين هذه معنى التدليس تدليس الاسناد وهو أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد قلنا في تعريفه إنه التدليس يعني هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ومثلنا بحلقة من حلقات التعليم انا أنا اهو مثلا يعني والطلبة أمامي ونحن في زمن الرواية وانا اقول حدثني فلان عن فلان عن فلان فبعض تلاميذي الذين يحضرون عندي وثبت سماعهم مني عرض له عارض فغاب عن الحلقة سافر او مرض او انشغل غاب عن الحلقة ثم رجع بعد ذلك فوجدني حدثت بأحاديث لم يسمعها مني فاذا اراد ان يحدث بها عني وقد غاب فلا مناص من أن يأخذها عن صاحب له عني فيقول حدثني فلان عن أبي إسحاق بعد مكان زمان يقول حدثني أبو إسحاق مباشرة كده لا نزل درجة فصار بيني وبينه واسطة فيتألم لهذا النزول فيحذف الواسطة لأي سبب من الأسباب إما العلون أو لأن الواسطة ضعيفة والكلام ده ويروي الحديث عني يقول عن فلان لأنه ما يدرش يقول حدثني فلان لي لأنه لم يكن حاضرا ولو قال حدثني فلان ولم يكن حاضرا فهذا يدخل في دائرة الكذابين ما عادش بقى يرد حديثه لأنه مدلس لأنه كذاب وطبعا الكذب التهمة بالكذب من أعظم أسباب سقوط الراول كما سنذكر إن شاء الله عز وجل في مسألة العداد يبقى تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع عنه فأي لما كان غائبا تدليس التسوية هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه لما ضربنا مثال لذلك الوليد ابن مسلم لما يروي عن الأوزاع مثلا. عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري، فإسحاق بن أبي فروة ده متروك، ولكن الآدي عندي الوليد عند الأوزاعي، الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنا عايز, عايز تكتبه، لو أنت كتبتوا المسألة حت ااا حتظهر معكم، الوليد المسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق ابن أبي فروة إسحاق بن عبد الله بن أبي فرواني عن الزهري عن انس او الزهري عن سعيد عن عائشه الزهري عن سعيد عن ابي هريره فيجي الوليد بن مسلم يعمل ايه لا يسقط شيخه زي ما في تديس الاسناد لا يسقط شيخ شيخه اللي هو مين اللي هو اسحاق ما هو احنا قلنا شيخ الاوزاعي يبقى شيخ شيخه اللي هو اسحاق بن عبد الله ابن ابي فروة يسقطه لانه متروك وأي ناقد يرى إسحاق في الإسناد على طول يطير الإسناد ليه كل إسناد ضعيف جدا فصار الإسناد بعد إسحاق بعد إسقاط إسحاق صار الإسناد الأوزاعي عن الزهري ما كان الأوزاعي عن إسحاق عن الزهري سقطوا إسحاق من النص فبقى الأوزاعي عن الزهري طب الأوزاعي تلميذ الزهري عشان كده قلنا يبقى شيخ الوليد المسلم اللي بيعمل تدريس تسويه الشيخ الوليد ده يكون عاصر شيخ شيخه بحيث لو اسقطت الواسطة ما يظهرش ان فيه انقطاع وممكن أحيانا يكون الشيخ شيخ المدلس التسوية ده لم يدرك شيخ الشيخ ودي تبقى مكشوفة يعني زي حديث يرويه بقية ابن الوليد وده بقية برضه ممن اشتهر بتدليس التسوية يرويه بقية يقول حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعلموا عقدة رأيه عقدة رأيه يعني لما تشوفوا عقل أدئي يعني عقل راسخ ولا لا أي لا تحمدوا إسلامه لحد حد ما نشوف هذا الإنسان يعقل ولا ولا غير عاقل أحمق ولا ف ابن أبي حاتم الرازي سأل أباه الإمام الكبير أبو حاتم الرازي واسمه محمد ابن إدريس الحنظلي إمام وأهل الري سأل عن الحديث ده فقال له أبو لهذا الحديث عله قل من يفهمها ايه بقى العله التي اكتشفها ابو حاتم الرازي قال ان هذا الحديث رواه عبيد الله بن عمرو الرقي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة اسحاق اللي احنا كلنا بنتكلم عنه من شوي عن نافع عن ابن عمر فعبيد الله اللي هو ابن عمر الرق ده كنيته أبو وهب وهو من بني أسد فحتى يستطيع بقية أن يسقط إسحاق من الاسناد كان عبيد الله ابن عمر عشان ما فيش حد يعرفه وده داخل برضه في تدس الشيوخ عشان مش حد يعرفه فتسنى له أن يسقط إسحاق من الإسناد يعني كان الإسناد أصله بقية ابن وليد عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر فهو عمل إيه باء مرضاش يقول حدثني عبيد الله بن عمر لأنه ممكن في المسألة فكناه ونسبه إلى بني أسد أنت بقى كرجل ناقد تقول مين أبو وهب ده يطلع يف في الخلق أنا فين بلده ممكن ما تعرفش جيبه ما يعرفش يجيبه إلى واحد كأبيحات من راسي حياته كلها في الروا ولفع البلدان وحفظ الروا وكون الروا وانساب الروا كلام ده فيبقى بقي ابن وليد عليه العاملة أسقط إسحاق ابن عدي ابن أبي فرو المتروك متروك الحديث يعني وخلى الحديث عن أبي وهب عن نافع طيب عبيد الله بن عمر الراقي ده لم يدرك نافع لم يروع عن نافع مولى ابن عمر أقل في في الطبقة أقل فدي ما تشوفه أحيانا ممكن المدلس يسقط شيخ الشيخ وكون شيخه وشيخ شيخه لم يتعاصره ده تبقى مكشوفه ده تدليس تسويه وده طبعا أقبحوا أنواع التدليس على الإطلاق حرم العلماء ليس ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يكتشفه إلا الكبار البزل القناعيس زي ما بيقول جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس البازل أي الرجل الكامل فيعني لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا الأئمة اللي هم كانوا بيحفظوا الأسانيد زي ما احنا بنشرب كده، طبعا ده صار غير موجود بل كثير مما كانوا يحفظون أن أسانيد ممكن ما لا يهتدي إلى مثل هذا النوع من أنواع التدليس عشان كده العلماء حرموه حرموه وأثموا فاعلة تدليس الشيوخ زي المثال اللي احنا بنقوله ده رجل متروك فالراوي عايز يمشي حديثه فيقوم يكني بكوني غريبة فإذا اكتشفوه ينسبه إلى جده الأعلى يكون مثلا اسمه محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس فيقول حدثنا مثلا ابن فارس أبو عبد الله مثلا الزهلي ولا أبو عبد الله الأسدي ولا الكلاعي ولا التجيبي أي حاجة زي كده العلماء يقعدوا يدوروا ألا مين يا طرى ابن فارس ده ما يعرفوش هو بقى ان هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس اذا اكتشفوه ينسبه الى الجد المباشر يقول حدثنا محمد بن خالد مثلا ابو كذا اديله كنيه او ينسبه الى بطن من البطون القبيلة اللي هو فيها بحيث انه يعمي امره على على نقاد الحديث ولكن برضه علماء الحديث بيكتشفوا المساله دي وفي بعض العلماء ما بيعميش ولا حاجه انما يكثر شيوخه، يعني خلينا نقول الاسم اللي أنا قلت ده محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس ابو سعيد او ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن الاسدي الكلاعي الكوفي البصري فممكن يقول مرة حدثنا ابو سعيد الكلاعي وما يقول حدثنا محمد ابن يحيى ومرة يقول حدثنا محمد بن خالد ومرة يقول حدثنا محمد بن فارس ومرة يقول حدثنا أبو عبد الرحمن الكوفي فدول كم واحد دلوقتي دول بتاع خمسة ستة فكل ما يقول حدثنا واحد أنت تظن ان ده ان شيخ غير الثاني يبقى خلى الشيخ الواحد ستة فأنت لما تيجي تعد شيوخ هذا العالم يعني أو الراوي وانت مش واخد ذلك هو قاعد يشقق في الاسم ويشقق في الكنى تتصور ان لو ايه ان له شيوخ كثير لو له شيخ وعمل في كل شيخ كده خلاه ثلاثة ادي بقى 300 لو خلاه ستة ادي بقى 600 فطبعا كثره الشيوخ بتدي ايه بتدي وزن ثقيل بالنسبه للعالم والراوي يقول لك دي مشايخ وكتار والكلام ده فيحصل نوع من التهافت على هذا العالم وكان ممن يفعل هذا الخطيب البغدادي رحمه الله عليه برضو كان بيستخدم يعني هذا النوع من تدليس الشيوخ لتكثير شيوخي او لتنويع الروايه يعني هو انا اعتقد ان الخطيب كان يقصد ان ينوع في الرواية ويعني ما قصد هو يغر يعني ده تدليس الشيوخ وطبعا ده برضه ممكن يلحقه شيء من الإثم على حسب قصد فاعله على حسب قصد فاعله عندنا كمان تدليس البلدان والاماكن وده احنا برضه قلناه إن رجل يكون ساكن في شارع اسمه دمشق شارع دمشق وبعدين ياخد الراوي وعودوا كده في الشارع يقول حدثني فلان بدمشق أي واحد يسمع الكلمة بدمشق دي يتصوره أنه ذا بإلى الشام خلاص لكنه ما خرج من المحلة التي يسكن فيها أو حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر يمر طالع مساء معد الكبرى على النيل مثلاً أو على الفرات أو على أي نهر من أنهار وروح الضفه التانية ويعودهم بلتين ولا حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر أنت تصور بقى ان هو ايه رحل إلى بلاد ما وراء النهر ايه؟ تبقى مشكلة طبعا ده يعني ليس له كبير خطورة إذا قال حدثني يعني كل المسألة هو بيوهم أو بيتبجح بكثرة الرحلة وكثرة التطواف على العلماء عندنا نوع تاني اسمه تدليس القطع تدليس القطع أو تدليس السكوت ده نوع قبيح جدا الراوي لا يذكر أداة التحمل فيه تدليس, الإيه؟ تدليس السكوت أتعفوه تدليس القطع لا يذكر أداة التحمل فيه إنما يعمل إيه زي عمر بن علي المقدمي كما وصفه بذلك ابن سعد وإن كان بقية العلماء وصفوه بالتدليس مطلقا لكن ابن سعد خصص نوع التدليس الذي كان يدلسه فيوم يقول إيه يوقف كده قول إيه هشام بن عروة يعني إيه هشام بن عروة حدثك يعني ولا خدت الكلام ده إزاي يقول هشام بن عروة عن عروة عن عائشة خلاص؟ هشام بن عروة ويسكت يقطع التحديث فيقوم ده يوهمك انه إيه ان هو لقي هشام أو سمع هذا من هشام زي تدليل سكوت برضه يقول حدثنا ويسكت وينشغل يعمل أي حاجة ومن نيته كده يستأنف الكلام الجديد مش معطوف على حدثنا طب لما يقول حدثنا وعمل نشغل كده وبتاعه وقطع الكلام أنت كراجل متلقي تكتب حدثنا أول ما يقول لك الزهري تبقى حدثنا مين الزهري برغم إن هو نوى أن يقطع الإيه نوى أن يقطع التحديث فحدثنا ما تعلق بالزهري ده عند مين عند الراوي نفسه لكن بنزر للمتكلم بنزر المستمع هو تظن إن مسألة حدثنا الزهري فطبعا ده لو ثبت هذا النوع من التدليسي على راوي سقط حديثه كله سواء عن عن أو صرح بالتحديث لأنه حتى بي وهو يصرح بالتحديث يبقى لا نأخذ منه لذا ولا ده ما ينفعش وطبعا أنا بعتقد إن عمر بن علي المقدامي لم يكن يرتكب هذا النوع من التدليس بدليل طبعا أن الشيخين أخرج له يعني أحاديث في الصحيحين وكان طبعا توب عليها جميعا والأئمة وصفوه بالتدليس مطلقا لم يصفوه بهذا النوع من التدليس الشديد. عندنا تدليس العطف، تدليس العطف كان بيعمله هشيم بن بشير، يعني تدليس العطف. قالوا له مرة حدثنا بمجلس لا تدلس فيه، قال لهم ماش، فجعل يقول حدثنا حسين. ومغيرة وساق عدة أحاديث من هذا الضرب يبقى اتنين, اتنين من شيوخ. حصين ومغيرة بعد ما خلص المجلس قال دلست عليكم اليوم قالوا له لا قال بل دلست قال ازاي؟ قال ما سمعته من حصين ما, ما حدثت به إنما سمعته من حصين أما مغيرة فلم أسمع منه عشان كده قدم حسين ما يقدرش يقول حدثنا مغيرة وحصين لان كده يقع في الكذب لانه لم يسمع من المغيرة انما سمع من حسين ثم عاطف عليه عاطف عليه مغيرة ولم يسمع الاحاديث من مغيرة طبعا هذا النوع نادر نادر جدا وربما فعله شيء من باب الاختبار من باب الاختبار انه بيختبر لانهم قالوا قالوله حدثنا بمجلس لا تدلس فيه فعمل لهم المساله عشان يبين لهم برضو انه يقدر يدلس وما يعرفوش حاجة لكن هذا النوع تقريبا غير موجود او انا لم اقف على احد على مثال لأحد من اهل علم على على الحديث به النوع الثاني او الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح عدالة الرواه احنا قلنا اول شرط اتصال الاسناد وقلنا حتى يكون الاسناد متصلا لا يكون كذا كذا كذا نفينا عنه القوادح بتاعته كلها حتى يكون متصلا ده كله علشان تحكم على الشرط الاول علشان كده انا بقول ان الحكم على الحديث بالصحة الحكم للحديث بالصحة او بالضعف ده شغل طويل, شغل طويل لازم تكون متمرس ومذاكر كويس جدا وعندك أيضا ممارسة عشان تقدر تحكم صح الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح هو عدالة الرواه ايه معنى العدالة الاول العدالة هي الدين والمروءة العدالة الدين والمروء. بعض العلماء يعرف العدالة يقول هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المرؤة خلاص؟ طيب العدالة دي يقدح فيها ايه عشان نثبت أن المرأة عدل لا يكون كافرا طبعا الكافر لا عدالة له لا, لا يكون كافرا ولا كذابا ولا متهما بكذب وليس فاسقا ولا يكون مبتدعا خلاص يبقى انا عندي إيه عندي خمسة لا يكون كافرا طبعا لكن لا يكون كافرا في حال التحمل ولا في حال الأداء يعني الإسلام الإسلام شرط تحمل أم شرط أداء لازم نفهم يعني تحمل ويعني أداء عشان المساله تتضح التحمل اللي هو التلقي يعني انتو النهاردة بتسمعوني وانا بشرح لكم في علم الحديث انت الان ايه انت متحمل متلقي فاضي فارغ من هذا العلم وانا بديك العلم ده عارف زي البطارية زي البطارية مثلا بتاع السيارة البطارية انت بتشتريها فاضية الشحنة اللي البطاريه خدتها ده اسمه التحمل التلقي اتشحنت البطارية طب احنا شحنا البطارية عشان ايه علشان الاداء البطارية عشان تأدي يعني بتفرغ الشحنة بتاعتها خلاص انت بتستخدم الشحنة بتاعتها في اي حاجة من, ال... من, من اشياء من الاشياء يبقى النهاردة لما اقول الاسلام شرط في العدالة شرط ايه تحمل ولا أداء لا هو شرط أداء يعني ممكن الإنسان يبقى كافر ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره كلاما وبعد أن يسلم يحدث بهذا الكلام يبقى تحمل أو تلقى في وقت كفره لا جناح عليه يسمع له لكن لا يؤدي ولا يقبل منه هذا الكلام الا اذا كان مسلما يبقى اذن الاسلام شرط اداء وليس شرط تحمل الانسان في حال كفره يتحمل ما شاء يسمع له عايزه زي مثلا ما في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال دخلت المدينة لفداء اسرى بدر بعد وقع بدر النبي عليه كان أسر جماعة من المشركين فجبير بن مطعم رايحي يتوسط عشان يفك الاسرى فلما دخل المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب بالمسلمين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 أول ما سمع الآيات دي قلبه لم يتحمل أسئلة منهج جواب أسئلة منهج جواب اللي عايز جواب بانصاف لن يجيب إلا إجابة واحدة وهي أنه لا يفعل ذلك أبدا إلا رب العالمين تبارك وتعالى فجبير رضي الله عنه سمع هذا هذا هذه الآيات وهو كافر فلما أسلم حدث بهذا الذي سمعه أيام كان كافرا وتلقى المسلمون هذا منه وروى البخاري هذا في صحيح في باب القراءة في, صورة في صلاة المغرب يبقى الإسلام أول شرط من شروط العدالة وطبعا ينافيه الكفر هذا شرط, شرط أداء وليس شرط تحمل يعني في الحديث اللي احنا اول حديث هنقرأه بقى في الباب الثاني او هو الحديث الذي في الباب الثاني البخاري يرويه عن شيخه عبد الله ابن مسلمة القعنبي والقعنبي له حكاية انا ذكرتها قبل ذلك ولا بأس ان اذكرها واذكر بها عشان اضرب المثل بها برضو القعنبي كان رجلا يمشي مع أناس من أهل البصرة وكانوا يشربون النبيذ. بيشرب يعني ففي يوم من الأيام كان جالسا على قارعه الطريق فإذا رجل يركب حمارا وحوله أناس كثيرون كل واحد بقى ماسك لجام الحمار والمسك دل الحمار والحطت إيده على الحمار. واحد راكب وكله وامم حواليه فلفت نظره طبعا شاب بيشرب جريء ما عندوش ادب يقدر يعمل كل حاجه فلما شاف المنظر ده قام قايم واخترق الناس وامسك بلجام البغله وقال له انت مين فقالوا له هذا شعبه قال لهم شعبه مين شعب مين واحد في البصر ما يعرفش شعبة آه نعرف الشع شعبة ده رجل دين رجل عالم فاضل والكلام ده ودرد الشاب بيشرب مع الصبية مع الـ الـ الـ الشباب بتوع البصر فطبيعي ما يعرفش الناس الفضلاء قالوا شعبة ابن الحداد هذا بيبيع ايه يعني بيطلع ايه شعبة ده قالوا له محدث يعني بيبيع إيه يعني محدث يعني محدث قالوا له بقول حديث قال له طب قول لي حديث وهو طبعا مش عارف حاجة قل لحديث الدين حاجة من البضاعة بتاعتك فقال له شعبه حدثني منصور عن الربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت اختار العالم بقى اختيار العالم هذا لا يناسبه إلا هذا الحديث عشان اللي عمله ده ليس له علاقة بالأدب والإنسان قليل الحياء يعمل هو عايزه خلاص ليس هناك حياء يرد والحياء والإيمان قرينان إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر فسبحان الله كأن الكلام ده يعني أثر في القعنبي وذهب إلى البيت مباشرة كسر جرير جرار النبيذ اللي كان فيها دي وبتاع وقال لأمه إذا أتى أصحابي فأخبروهم أنني خرجت وطلع يسأل أنا عايز أتعلم أروح لمين؟ قالوا له ما فيش أفضل من مالك الامام مالك بن آل صاحب المذهب المشهور وكان مالك في المدينة انا راح عند الإمام مالك ولازم مالكا حتى صار من أوثق الروات عن مالك وأثر فيه ما سمع من القرآن والحديث فصار ليس إماما في الحديث فقط بل صار إماما في الزهد والورع صار إماما في الزهد والورع كان يضرب به المثل حتى قال فيه أبو حاتم الرازي كلاما عاليا جدا وأبو حاتم الرازي ده بقى يعني إذا زكى أحدا يبقى خلاص قفز القنطرة أم دعيان لو أبو حاتم الرازي قال في إنسان مثلا ثقة حجة مثلا يا دا حاجة كبيرة أول ليه لأن أبو حاتم الرازي كان شحيح التوثيق بيوثق بيطلوع الروح يعني ما يديش لواحد أبدا اللي اللي اللي هذا اللفظ الكبير إلا إذا كان يعني نقاو يقول أبو حاتم الرازي يعني ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي فالقعنبي ده يعني صار إماما كبيرا احب يرجع البصرة عشان يلحق شعبه اللي هو كان فاتحة خير عليه فيسمع منه فوجد شعبه قد مات فلم يحدث عن شعبه إلا هذا الحديث الواحد طيب القعنبي لما كان بيشرب دا داخل في طائفه الفساق يبقى هو لما تحمل الحديث عن شعبه كان عدلا لا لم يكن عدلا انما لما حدث به بعد ذلك عن شعبه قبل منهم يبقى القعنبي في حال تحمله للحديث من شعبه كان ساقط العدالة فلما تاب وأناب وتعلم وحدث بهذا الذي سمعه في وقت عدم العدالة قبله العلماء خلاص لكن يبقى بقى التهمة يبقى الكذب هل بقى لو تاب من الكذب يقبل لأنه يقبل الجداء احنا هنتكلم عليها ان شاء الله في وقتها يبقى عندنا بقى العدالة هي الدين ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءه فاحنا بنتكلم معا عن قوادح العدالة أول قادح في العدالة الكفر تاني قادح في العدالة الكذب ليه لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب فما ينفعش واحد يكذب ليه لأن لا بد لها من الصدق الرجل يكذب يالف الكلام فما يؤمنني أنه غير الكلام أو اخترع كلاما زي الوضعين الوضعون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون بعضهم كذب عمدا وبعضهم كذب تغفيلا منه زي الجماعه الكرامية مثلا الذين كانوا يقولون نحن نكذب له لا عليه نحن نكذب له لا عليه دي طائفة كده كده وفي ناس برضو كانوا شغالين تبع المسألة دي زي نوح بن أبي مريم الذي يلقب بنوح الجامع إنما لقب بالجامع لأنه كان يجمع علوما كثيره حتى قال ابن حبان فيه جمع كل شيء إلا الصدق كان له في الفقه وكان له في السيرة وكان له في المغازي والكلام ده لكن لم يكن صدوقا جمع كل شيء إلا الصدق ما مابيماريام ده هو الذي ألف الأحاديث في فضائل سور القرآن والأحاديث دي تلاقيها كثير بقى في تفاسير العلماء الذين لا يعرفون شيئا في علم الحديث أي حديث يلاقيه يناسب المقام يناسب الآية يناسب الصورة كان على طول يحطه في الصورة زي مين كده عشان, عشان تاخدوا بالكم وما تاخدوش الحديث من هذه التفاسير أبدا عندنا زي تفسير الكشاف للزمخشري تفسير الفخر الرازي تفسير الكبير تفسير النسفي تفسير ابي السعود تفسير الخازم تفسير الثعلبي تفسير دي كلها معظم الاحاديث الفئة مضروبة مضروبه منها احاديث وضعها نوح ابن ابي مريم واحاديث وضعها اناس اخرون واحد راح لنوح ابن ابي مريم ده قال له انت بتقلب احاديث ليه فعلل الكذبة على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله كمان يعني بيكذب وعايز اجرم من ربنا كمان عشان خاطر الناس شغالين في الفقه وشغالين في المغازي وتركوا القرآن لا يقول لك خلاص نألف لك شوية احاديث ياسين قلب القرآن من قرأ ياسين عشر مرات فكأنما قرأ القرآن كله مكذوب ياسين لما قرأت له عايز زي ما الناس العوام واخدين العقيدة بتاعتهم دي من الحديث المكذوب ده ان يقول لك ايه اقرا عليه عديت يا سيدي هتحش وسطه ده ليه قال لك علشان ما الحديث بيقول لك او ياسين لما قرات له يعني انت عايز اللي انت عايزه اقرا ياسين عشانه عايز تحش وسطه اقرأ يا ياسين عايز تكعب المدير في الشغل اقرأ يا ياسين عايز تدغني اقرأ يا ياسين بتحب واحده وعايز تتجوزها اقرا ياسين ما هو ياسين لما قرات له بفكرنا بحديث برضو الباذنجان لما أكل له برضو ما هو يصبها والحديث بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجانة في لقمة أنا معرفش تيجي زي دي يعني الباذنجان أدي كده تتاكل زي في لقمة مش فاهم الباذنجان لما أكل له ويزل لما قرئت له وماء زمزم لما شرب له طبعا ما زمزم لما شرب له بيحسنه جماعات من أهل العلم وكنت تابعتهم في ذلك ولكن تبين لي أن الحديث ضعيف أن الصواب في هذا الحديث أنه ضعيف وإن استعمله يعني كثير من المتقدمين من أهل العلم وطبعا ممكن يحمل على أشياء, على أشياء مش موضوعا عشان ننخلوكش على الموضوع عندنا برضو أحاديث مثلا في سورة الواقعة إن اللي يقرأها يأمن من الفقر والفاقة والكلام ده برضو هذا الحديث موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام حديث في سورة المعون حديث مثلا في سورة الأنعام احاديث في سورة العراف فضائل السور كل الحديث دي لا تصح ولها درجات إما أن تكون مكذوبة وإما أن تكون باطلة وإما أن تكون منكره طبعا كل نوع من هذه الأنواع له إيه كل نوع من هذه الأنواع له يعني حكم مش تنويع في العبارات مش أقول موضوع وباطل لا بينهما فرق ممكن هما الاثنين يسقطون جميعا الحديث المكذوب ساقط والحديث الباطل ساقط برضه بس ده سبب سقوطه حاجة وده سبب سقوط حاجة تانية مش ان هي تنوع في العبارات لا لا لا ده مسألة اصطلاحية فهؤلاء الوضعون الكذابون كانت لهم محامل كثيرة لماذا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم واحد يكذب ليشين الشريعة فاسق زنديق زي عبد الكريم بن أبي العوجاء ده إن الناس كانوا يقومون الليل يصلون لله وهو يقوم الليل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الكريم بن أبي العوجاء ده لوحده وضع أربعة آلاف, حديث أربعة آلاف حديث تصور أربعة آلاف حديث كذب ألفه من دماغه كل إسناد يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان ركب السند ألف سند من عنده لرجال معروفين مش هيقول حدثني فلان وهو مش موجود ما تخلقش لا دايما يتزاق الأسانيد بروات معروفين مثلا يقول لك إيه حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر طب ده أيوب ده سيد أهل البصرة أيوب بن أبي تميم السختيان ده لما تلاقيه في إسنات حديث تديله تعظيم سلام يعدي على طول حتى قيل لمالك أيوب في نافع أوثق منك فتبسم طبعا احنا عارفين مالك لمن مالك فوق بالذات في حديث نافع خلاص وحتى سلسلة ذهبية يقولك مالك مالك عن نافع عن ابن عمر يقولك دي سلسلة الذهب فأيوب ايضا أيوب كان ثبتا حافظا كان سيد أهل البصرة كما كان يقول محمد بن سيرين فيقوم يركب السند يجيب سند نظيف ويركبه يقول لك أيوب عن نافع عن ابن عمر ايه المت ربيع أمتي في العنب والبطيخ الهريسه تشد الظهر المؤمن حلو يحب الحلاوه يا حلاوه ده ده ده ما عندوش اي تمييز البني ادم ده يجيب متون وساعات يحط احكام يقول مثلا من صام اول يوم ده الكلام ده انا يبدئ امثله كده من دماغي يعني من صام اول يوم في رجب باعد الله عز وجل بينه وبين نار سبعين خندق ومن اطعم مسكينا اول رجب بن الله له بيتا في الجنه ممكن تلاقي احاديث زي كده فيوم الناس يعملوا الكلام ده مثلا بناء على عزين الثواب اللي ورد في الاحاديث فيبادر كل حديث يلاقي في الكتب يظنه صحيحا فيبادر الى العمل به طيب هل هذا من الشريعة لا هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى هذا البني آدم لما تعبد بهذا الحديث تعبد بالشريعة لا دي شريعة تانية خالص يبقى الحديث لما يكون مكذوب بالذات لو كان في الحلال والحرام لو كان في الحلال والحرام زي مثلا في بقى حديث القهقها في الصلاة طبعا هي حديث باطلة كلها يعني من قهقها في الصلاة فليعد الصلاة والوضوء وطبعا من عجب ان بعض فقهاء الحنفية اخذ بالكلام ده المتقدمين حتى اخذ بهذا الكلام قال لك اذا قهقها اي ضحك بصوت عال في الصلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه ايضا طب ماشي بطلت صلاته حاجة احنا مفهومة لكن كيف يبطل وضوؤه؟ إزاي يعني قال لك الحديث الحديث ده ما هو الحديث ده باطل يبقى الحديث هذا باطل أثبت حكما ولا لا أثبت حكما والشافعي كان يناظر الكوفيين في هذا حتى قالوا له أن كان ممن يفتب هذا من فقهاء الحنفية المتقدمين الحسن بن زياد اللؤلؤي وحصل مناظرة بين الشافعي الإمام محمد بن زيس الشافعي صاحب المذهب المشهور وبين الحسن بن زياد اللؤلوي. حتى ان بعض أصحاب الشافعي له أنا أشتهي أن إيه أن أسمع كلامك مع الحسن بن زياد اللولوي وأرجو أن يكون هو الحسن الذي ناظر الشافعي وليس رجل آخر لإن عهدي بعيد جدا بالحكاية. المهم واحد من متقدمي الإيه من متقدمي علماء الحنفية. ف عمل عزوم الراجل ده ودعا الشافعي ودعا هذا الرجل الذي يقول بمقتضى هذا الحديث فالشافعي سأله قدام بقى الناس قال رجل قذف محصنة في الصلاة وهو بيصلي عدت وحدة كده قال لها يا زانية يا فاجرة اخبار صلاته ايه قال له صلاته باطله قال له اخبار وضوؤه ايه قال له وضوءه كما هو ما تفكش يعني فقال له قهقهه في الصلاه عندكم اعظم من قذف محصنه لان القهقهة بيبطل الصلاه ويبطل الوضوء كمان يخليه توض قال له يعني لما يقذف محصنة في الصلاة والقذف هذا كبيرة من الكبائر وضوه يفضل على حاله ولما يقاقه وضوء يتفك قال فأخذ نعله وانصره عندنا أحاديث زي كده واحد ممكن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يحل فيها حرام زي اللي احنا بتكلم عنه عبد الكريم ابن أبي العوجاء لما أخذوه بقى علشان يقتلوه على الزندقة قال كيف أنتم وقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام أربعة آلاف حديث قاعد يبدل الشريعة بها فقال له الوالي كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجانها يعني إيه ناس من الجهابذة ناس من النقاد لا يخفى عليهم الزيف زي رجل الصيرفي الرجل بتاع الصرافه لما تروح مثلا بدرهم من ذهب وتقول له شوف للدرهم الدرهم ده يسوي كام هو له فراسه ساعات يوم رامي المعدن كده على الرخام اللي قدامه ده يقول لك ده مزيف ايه اللي عرفه؟ يقولك لك صمعتي؟ شغلتي هذا علم ما تلقيته إلا بالتجربة لما سابوا ينزل على الرخام إدرن معينة هو وزنها بوذنه رن مكتومة رن لها ديل مثلا رن لها صدى هي وخلاص عرف القصة دي أنت كرجل غير متخصص ما تعرفش الموضوع ده هو كمتخصص يعرف الكلام علماء الحديث نقاد الحديث عندهم بقى الملكة يقدر يعرف ده مكذوب ولا لا حتى لو ركبت له إسناد إسنادا صحيحا أصدر بعض الناس ممكن يقولك زي المثال اللي أنا قلته قالك أيوب ايوب عن, عن ابن عمر إذا كان ده سبيك الدهب أقدر أنا اكتشف كعالم حديث اكتشف زي في منين من بعد أيوب ما هو مين اللي قال أيوب يستحيل يكون الذي قال حدثنا أيوب ثقة حتلاقيه مجهول واحد اخترع اسم لم يخلق قال هذا الاسم حدثنا أيوب علماء الحديث بقى اللي عارفين الرواة وحفظين تواريخ الرواة وحفظين أحاديث الرواة أول ما يشوف الرواة وده يقول ده يطلع مين بقى ده تولد ده ولا لسه ما اتولدش لم يخلق فيقول لك ده مجهول خلاص الجهالة تقبح في العذاب خلاص يقول لك ده مجهول غير معروف يرد حديث لازم الكذاب يسيب حاجة وراه ما يعرفش ابدا يجيب سلسلة سند نظيفة لحد الآخر والحد الآخر لازم المطب ييجي حتى لو طول الاسناد لك بالذات كما قلنا بالنسبة للعلماء الجهابذة اللي هم تمرسوا على هذا فهو بيقول بقوله كيف أنت عبد الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها أو ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها الكذابون إما كان الكذاب يكذب ليضلل وليغير الشريعة وإما يكذب تغفيلا زي الجماعه اللي قالوا ايه نحن نكذب له يعني انا لما اقول مثلا من قرأ مثلا يعني سوره الاحقاف متعه الله بشبابه وصحته ونظره الى ان يموت مثلا يعني احنا بن بنالف كلنا بس ما الله بنالف على النبي عليه الصلاه والسلام بس بنقول كلام زي ما الناس بتقول فواحد لما قرأ الحديث ده قال لك ده من سوره الاحقاف دي هقراه كل يوم علشان خاطر يمتعني ربنا بشبابي ويمتعني بصحتي جميل الحديث ده هوت في سوره الاحقاف ضر حد بل الرجل اللي اللي قال في الحديث بيقول كده انا ضريت حد خدت مال حد اديته لحد ده انا خليته يرى قران بدل ما كان مش هيقرأ سوره الاحقاف اصلا انا خليته يقراها يبقى انا بكذب عشان اشين الشريعه ولا خليتهم يروا القران اه خليتهم يروا القران يبقى انا غلطان اه غلطان هو عند نفسه مش غلطان يقول لك ايه نحن نكذب له لا عليه اللي بيكذب عليه اللي عايز يشين الشريعه وبدل الاحكام إنما الذي يكذب له ده المفروض يثاب ده على كلامه فالحامل أو أسباب الوضع أسباب كثيرة وفيها طرافة يعني في حكايات طريفة جدا ويعني أنت نفسك لما تسمعها تضحك لا تتمالك نفسك أن أنت تضحك لما تسمع مثل هذه الأخبار ولذلك إحنا برضو هنأجل إن شاء الله الكلام بقى على الكذب وأسباب الكذب ما هي الأسباب؟ التي جعلت الناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم واظنها ممكن تصل إلى خمس أو ست أسباب فإن شاء الله برضو نتكلم عنها أو عن بعضها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عشان بقى نبتدي نقرأ الحديث اللي هو موضوع حلقة اليوم ولكن هذا بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما عرفش بقى يعني أخذت تقريبا حوالي ساعة يعني في المصطلح كتعويض عن يعني الأسابيع التي مرت ولم نتكلم في هذا العلم الجليل فأرجو يعني أن الإخوة يعني يستحملوا شوية لي فعلا اريد في كل حلقه ان ابداها بالمصطلح ولكن كان يمنعني في المرات الماضيه ان انا اخشى ان يعني كثير من الناس يتضجر من الكلام في المصطلح لكن الحقيقه مع كثره بقى الطالبين لهذا فهذا اغراني ان ابدا في اول كل حلقه بان شاء الله لن ازيد عن نصف ساعه باذن الله تعالى في المصطلح في كل مره حتى نستطيع ان ننهي كتاب الرقاق باذن الله تعالى الباب الثاني في كتاب الرقاق قال الإمام البخاري رحمه الله باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته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 سعد الساعدي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها وأذكركم بطريقتنا في الشرح أول شيء نقرأ الحديث قراءة صحيحة كما هو حادث الآن ثانيا نذكر المواضع التي كرر البخاري فيها هذا الحديث على عادة الإمام البخاري أنه كثيرا ما يفرق الحديث إذا كان المتن طويلا أحيانا يختصره ويفرقه ويجعله في أبواب كثيرة في كتب متناثرة في صحيح. فثاني حاجة أقول لك البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب كذا وكذا وكذا. ثالث حاجة نذكر من خرج هذا الحديث من أهل العلم. لا سيما من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وممكن نذكر يعني بعض الكتب الأخرى. مثل صاحب بن خزيمة وابن حبان والحاكم ودارة قطني وطبعا مسانيد على رأسها مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد ومسند الطيالسي ومسند الحميدي ونذكر برضو من بعض المستخرجات زي مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم مستخرج الطوسي على سنن الترمذي برضو هنخرج من هذه الكتب والقصد من التخريج أن أنا أعرفك كيف تتصرف في ترتيب الكتب، كيف تتصرف في ترتيب الكتب. ثم بعد ذلك بنذكر العلاقة الترجمة بالحديث ونتكلم بقى على المتن ونطلع الفوائد الممكنة من هذا المتن بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. ده الباب الثاني في كتاب الرقاق. تذكرون الباب الأول يعني وقفنا معه طويلا. الباب الأول باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا لا عيش إلا عيش الآخرة ذكر فيه البخاري ثلاثة أحاديث حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ثم حديث ثم حديث أنس رضي الله عنه اللهم العيش, العيش الآخرة ثم حديث سهل سهل بن سعد الساعدي برضو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ده الحديث التي وردت تحت الباب الأول وقلت إن البخاري رحمه الله ابتدأ كتاب الرقاق بداية بارعة بداية بارعة فبدأ برأس المال لأن الحياة تجارة والحياة سوق فأي رجل ينزل السوق بلا رأس مال هيبيع يشتري إيه؟ لازم يكون معاه بضاعة ودي تسوي فلوس علشان يبيع البضاعة ويكسب ويبع ربح يعينه على انه يجدد البضاعة وان هو يواصل التجارة فلازم أي بني آدم يدخل السوق لابد أن يكون معه رأس مال الحياة سوق رأس مالك العمر خلاص؟ ده أول حاجة قال لك بقى رأس المال هذا كيف تنميه إزاي تكبره قال لك أول حاجة أنه لا عيش إلا عيش الآخرة عشان تكسب وينمو مالك في الدنيا وكمان في الآخرة لازم تعرف انت عايش ليه الفلوس دي اللي أو العمر ده كيف ستنفقه تنفقه للدنيا فقط هي دي الخساره والغبن بعينه عايز السكه الصح تعمل للآخرة كما قال قوم قارون لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ده أول حاجة كل شيء رزقك الله عز وجل إياه ابتغي به الدار الآخرة تحرز دار الدنيا بصورة تلقائية اللي ماشي للاخره مش خسران حاجة في الدنيا حتى لو كان عنده من الدنيا القليل الدين يحمله على الرضا حتى لو كان أمره خفيفا في الدنيا يعني شوف سفيان الثوري بوليها يقول من صبر على الخبز والملح لم يستعبده احد الناس كلها بتدي واطي ليه ممكن يفرط في دينه ليه علشان متاع الدنيا عايز وظيفه عايز يترقى في الوظيفه او بيعمل الغلط علشان في واحد هيؤذيه اي سبب من الاسباب الانسان بيعمل الكلام ده علشان يسلك حياته يمشي طب واحد صبر على الخبز والملح الملح مبذول رخيص طول عمر الملح رخيص والخبز ميسور بأقل قدر من المال تقدر تجيب لك ثلاث أربعة رغيفه في اليوم علماء الحديث كان الواحد منهم بياكل رغيف ويمكن مثلا عشر حبات فول في اليوم زي ابن أبي داود عبد الله ابن أبي داود سيدستان دا لما راح يسمع من أبي سعيد الأشج أخذ معاه خبز من اللي هم بينشفوه جامد علشان ما يعفنش ما كانش يعرف يأكل منه إلا لما يحطه في ماء الفرات الرغيف قد كده ولا يمكن يعرف يكسره باسنان عشان يعيش معه فترة فيقوم يحط الرغيف في نهر الفرات ويسيبه يبل بقى وكان معه ثلاثين مدا من الباقله البقول يعني فكان ياكل كل يوم رغيف ياكل رغيفا في اليوم وياكل حفنه او كام حبايه كام حبايه من البقوليات دي انت عارف قال ايه ابن ابي داود قال فلما نفد ما معي من الارغفه والباقله كنت قد كتبت عن ابي سعيد ثلاثين الف حديث يعني معاه شوال شوف كم رغيف وكم مد باقله يساوي ثلاثين الف حديث وتلاقي العلماء العاملين ليه قلبهم جامد ليه بيقدر يقول كلمة الحق الدنيا مش في دماغه لم يتزلف لأحد انت هتحرم الدنيا ما انا مش عايز انا لو عايزة كنت جبتها اهل الدنيا ليسوا اذكى منا وليسوا اكثر همما منا وزي ما هم بيعرف يجيبوا فلوس نعرف نجيب فلوس ده كلام اهل العلم يعني ومع ذلك تركنا الدنيا ترفعا لعزه بضائعنا البضائع اللي معانا اللي هي القران والسنه يعني حملتنا على سلوك سبيل العز فمن صبر على الخبز والملح لم يستعبده احد فيبقى الرجل معاه رأس مال عايز ينميه صح يبقى لابد ان ينظر الى الاخره لان هو ده عايشها الحقيقي ده البخاري بدأ كتاب الرقاق كده ثم ثنى بذكر اكبر آفة تعترض المرأة في طريقه إلى الله ما أنا أقول لك البخاري ده مرتب الكتاب الرقاق ترتيبا بارعا يعني بدأ بدا بارعا ورتب الكتاب ترتيبا بارعا زي ما تشوف في الأبواب يعني الباب الثالث اللي بعد ده اللي هو البخاري قال ايه كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل حديث ابن عمر بعد ما جاب الدنيا تاني باب كاكبر عقبه تعترض المر قال لك طب العقبه دي كيف تتجاوزها قال لك خليك في الدنيا غريب لان طول ما انت غريب طول ما انت مستوحش خلاص المستوحش ده هو هيقعد ازاي ده انت عارف زي اللي قاعد في شقه مفروشه اللي قاعد في شقه مفروشه بيعمل حاجه في الشقه بيصلح حاجه ده الحنفيه لو حتى عايزه جلده ولا بتاع يقولك سيبها انا اعمل في بيتي يكون قاعد في شقه مفروش مؤقتا كده عشان بيشطب الشقه التمليك بتاعته كل حاجه نفسه يعملها يقولك هاحطب شقه تمليك لانا ملكي بتاعته طب الشقه المفروشه يا ابني اللي انت قاعد فيها دي الحيطه وقعت والنقاشه مش عارف ايه والباب عايز له اكره ويقول لك سيبه مش بتاعي طب ما هي الدنيا زي شقه المفروش بالظبط انت عملت عمر فيها ليه والاخره خربتها طب ما تاخد عامل في الدنيا والاخره زي شقه المفروشه وزي شقه تمليك هل سمعنا دي انت انت شوزنها صح في الدنيا عمال يزبط اموره كانه مش هيموت والاخره خربها ما عملش حاجه هناك فقال لك بعد ما ذكر الدنيا قال لك تخلص منها ازاي بدأ يذكر اشياء من كيفية الخلاص من الدنيا الباب التاني ده عقد البخاري عشان حاجة كمان علشان يعرفك قدر الدنيا قدر الدنيا لا عيش الا عيش الاخره طب انا حوريك الدنيا دي تطلعي. فبدأ البخاري قال باب مثل الدنيا في الآخرة هو ده التبويب ومش عارف يا ترى انتوا فاكرين الكلام اللي قلناه عن التراجم ولا لا ياريت تكونوا فاكرين انا سأذكر به تذكرة سريعة عشان تبقى معاه كل تبويب هذكرك برضو بالايه تذكرك بيه اركان الترجمة وشرط صحة الترجمة علشان تعرف قدر هذا الامام الامام البخاري اللي النهاردة النهارده عمالين يتكلموا عليه وعمالين يقولوا انه ما بيفهمش حاجة وده راجل اللي انتم البخاري ومش عارف عملتوا ايه البخاري انا حابين لكم أن العلماء لما رفعوا البخاري إلى السماء كانوا يعرفون قدر البخاري والجماعه اللي بيتكلموا عن البخاري دول ما بيفهموش أي حاجة والله لا يفهمون شيئا ولو واحد منهم أنا قلت له في التراجم الغامضة تعالى قل للبخاري يقصدي أنا عارف انه هيقف حيصة بيص مش عارف يتكلم بحاجة خالص التبويب باب مثل الدنيا في الآخرة احنا قلنا الترجمة لها ثلاثة أركان المترجم اللي هو مين اللي هو البخاري اللي هو صاحب الكتاب يعني سواء كان البخاري أو غيره لان أئمة الحديث برضو في الكتب بتاعتهم عندهم تراجم يقولك بابه كذا بابه كذا كتابه كذا فالمترجم اللي هو صاحب الكتاب المترجم له اللي هو النص اللي جابه والنص اللي البخاري بيستعين به ثلاث حاجات إما أن يكون قرآنا أو حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أثرا من اثار الصحابة أو التابعين يبقى النص عندنا طبعا لو حبينا يتكلم على أركان ترجمة الثلاثه وإن المترجم اللي احنا بدأنا به اللي هو البخاري يعني ينبغي أن يكون المترجم عالما فقيها صفة كده طب المترجم له اللي هو النص هيكون واحد من ثلاثة دول يا قران اثر عن الصحابه والتابعين الركن الثالث الترجمه نفسها ترجمه نفسها اللي هي ايه باب مثل الدنيا في الاخره ايه معنى الترجمه قال لك هي العنوان الذي وضعه المترجم على النص لمعنى قائم في النص يبقى الترجمة لازم كلها معنى يبقى دي أركان الترجمه الثلاثة أركان الترجمة الثلاثة طب الترجمة دي ممكن تكون ترجمة مباشرة ظاهرة زي الترجمة اللي احنا فيها دي باب مثل الدنيا في الآخرة كلام واضح مش غامض يعني وباب التبويب الأولاني خالص في أول باب في صحيح البخاري في كتاب الرقاق يعني قال بابه ها؟ لا عيش إلا عيش الآخرة دا مباشر برضو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس في حديث سالم بن سعد السعدي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يبقى إيه الترجمة ممكن تبقى مباشرة على طول مفيش فيها لف يعني وممكن تبقى غامضة. غامضه عايزة جهد وعايزه توقد ذهني وعايزه حسن تأمل ونظر يبقى ده وصف الترجمه البخاري بقى لما يترجم يكتب عنوان الترجمه يعني اما ان تكون ظاهره وإما أن تكون ايه ان تكون غامضه دي اركان الترجمه الثلاثه المترجم له المترجم به او الترجمه دي الاركان الثلاثة دور عليها في اي ترجمه في اي كتاب حديثي طيب شرط صحه الترجمه علشان اعرف الامام ده الكلام اللي كتبه فوق صحيح ولا لا قال لك شرط صحه الترجمه ان يكون هناك مناسبه بين هذه الترجمه وبين النص اللي جاي تحت الترجمه طيب تعالوا نشوف بقى في مناسبة ولا لا البخاري بيقوله بيقول اللهم باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما مثل الحياة الدنيا يا طبعا الآية اعلموا اعلموا أنما مثل الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم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 أو تكون سنة أو تكون أثرا عن الصحابة التابعين ممكن التلاتة دول يتجمعوا في ترجمة واحدة وممكن يتجمع قرآن بس وممكن يتجمع قران وحديث أو ممكن يتجمع يكون في حديث فقط يعني إما أن تجتمع الأدلة كلها قرآنا وسنة واثارا وإما أن يفرد البخاري ياخد واحدة من التلاتة دول ياخد اتنين أو ياخد واحدة إلى اخره ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي والحقيقة كان موفقا جدا في اختيار هذا الحديث زي ما هنقول الآية التي أوردها الإمام البخاري من سورة الحديد بينت قدر الدنيا ونهاية الدنيا أيضا والذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين تبارك وتعالى اصل في ناس مغرمة كده يقول لك القرآن وبس تجيب له حديث، يقول لك لا ده حديث اصله أحاديث أحد، أصل الحديث ده مش عارف من تكلم فيه، اصل الراوي علان والله وترتان والكلام ده، فدا كلام رب العالمين. بيقولي عن الدنيا. شوف الأوصاف اللي ربنا ذكرها في هذه السور في هذه الآية. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. وتكاثر في الأموال والأولاد هذا عندنا خمسة هم كمثل غيث أعجب الكفار نباته احنا الخمسة دي هنرجع نفصل فيها قدامنا كلام كتير في الخمسة دي كمثل غيث أعجب الكفار نباته الغيث المطر اللي نازل من السماء الكفار هنا العلماء بعض العلماء قالوا اللفظ على بابه على بابه يعني ايه يعني الكفار اللي هم كفار قال لك ليه قال لك لان الكفار هم اكثر الناس تعظيما للدنيا ما هو مش عايش الا فيه عشان كده ربنا عز وجل في الايه دي قدم العذاب على المغفره قال وفي الاخره عذاب شديد فالكفار اكثر اكثر, اكثر الناس تعظيما للدنيا واكثر الناس انهماكا فيها ويؤسفني ان اقول ان بعض من ينسب إلى العلم قال قولة اتخذوها مثلا الآن بيقول إيبا بيقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين فرجعت إلى بلدي فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما بعض الناس اتبسط بالكلمه دي وظن انها صواب وهي خطا محض ايه هو الاسلام اللي في الغرب اصلا لما يروح يقول وجدت اسلاما هو الاسلام هو العمل الاسلام هو التقدم الحضاري بس هو ده الاسلام ده كل الموبقات عندهم عندهم الزنا واللواط والسحاب والقتل واكل اموال الناس بالباطل كل الموبقات عندهم فاي اسلام عند هؤلاء هو ظن إن الإسلام إن هم عمروا الدنيا بنوا أبراج عالية وطلعوا الأمر ونزلوا الأرض مش عارف ايه وغاصوا في البحار وطلعوا مش هو ده الإسلام وأنا لا أهمش ولا أقول إن الإسلام تخلف لا بس مش ده الإسلام ما ينفعش أقول ذهبت فوجدت إسلاما إيه الإسلام اللي هناك هذا الكلام بكل أسف من شانه أن يثبت العزائم احنا نعم كـ كـ كمسلمين نحن نعترف أننا متخلفون ومش الإسلام هو السبب البلطجه هي السبب سوء الإدارة هي السبب مخالفة الدين هو السبب هي أي بلد من بلاد المسلمين منهوبة ومسروقة والأموالها كلها طالع اللصوص اخذوها وسرقوها هو الاسلام بيقول كده ده لسان بيقول لي اللي بيسرق نقع يده وانا اقول لو قطعت يده سارق واحد ارمي الفلوس على الارض الناس هتخاف تحط يدها على الفلوس برغم ان دي لقطه الشرع بيقول انها لقطه واحد لقى فلوس في السكه في الطريق اتناولها خلاص لقطه ما هوش حرامي بس ممكن يخاف لكن النهارده اي بني ادم حاسبها حزبه معينه أناك ما رح أخذ لي بتاع 100 مليون. أطشفهم و. وفي الآخر يحكم عليه بيه. يحكم عليه يعمل نقضه وابرام ومش عارف إيه ونعمل جلسات وبتاع الكلام ده وأخذ لي في الآخر تلت أربع سنين. يروح تلت أربع سنين كأنه متحدد إقامته. مش في سجن. أاعد وفي حشيش وفي أشجار وفي مش عارف إيه والكلام ده. تحديد إقامة. وزن بتاعته موجود فيها هاللاجة وبيقول له الأكل سخن كل يوم والكلام ده. وفي بعض الناس بيدير الشركات والأعمال بتاعته من السجن. فيقول لك على الاقل استريحها من الست بدل ما كنا عاملين نائر بعض والعيال اللي طلعين عنايه وساعد انا قاعد خلوه حبسي خلوه وقاعد بقى وفي الاخر ياخد له ثلاث اربع سنين وبعدين ينطالع علشان يكمل المسيره ويستمتع بال100 مليون ولا 150 مليون اللي خده هو السجن عمره وافقى اوقف حد بيسرق لا السجن ما اوقف سارق قط اهو داخلين في السجون ورايحين جايين في السجون والسرع لسه موجود لحد النهارده فانا اقطع يد السارق تفضل الفلوس موجوده زي ما ربنا قال وهذه ايه محكمه لم تنسخ عندي نص وعندي اجماع عليها فلا يحل تعطيل حد السارق مطلقا لو انا عايز الفلوس تبقى موجوده والدنيا تبقى متوفره ويبقى عندي فائض من ثبت عليه السرقه تقطع يده على طول فالقصة عندنا مش قصة التخلف اللي, إحنا اللي موجود في بلاد المسلمين مش سبب الإسلام ببداهة يعني وبعدين هناك في البلاد الأجنبية دي الناس مش متعففين عن البضاعة اللي موجودة دي عشان يعني ناس مترفعين وعندهم مروءه لا ما يقدرش يمد ايده على حاجة لان فيه كاميرات تلفزيونية في كل مكان أي بني آدم يحط ايده على حاجة الكاميرات كشفاه انا أذكر مرة لما كنا في أمريكا انا والشيخ محمد حسان وبعدين دخلنا في محل كبير نشتري يعني بعض حاجات الشيخ محمد اشترى ساعة وساعه في كيسه بسيطه كده اللي الطبيعي انك انت عاملين بقى باب تعدي منه بالبضاعه باب تدخل تخرج منه الباب اللي انت تخرج منه ممنوع يكون في ايدك حاجه إنما الباب التاني الجماعة الشباب اللي معانا خلاص خد البضاعة وبعدها من الباب التاني وأنا والشيخ معديين من الباب اللي الناس بتخرج منه بس هو نسي الكيسه في إيده الساعه دي نسيها في إيده إحنا دوب بنعد البوابة وإذا الصافرات تنطلق لان الناس جايين يجروا علينا قال إيه, انت ايه في حاجة يا جماعة آه في ايه اللي في ايدك ده قال له آه معلش أنا يعني آسف نسيت وما خدش بالي وبتاع خد الساعه حطها هو يعني هناك بقى لا هناك طبعا لانهم يعني اللصوص والبتاع والكلام ده عاملين كاميرات في كل مكان فما ينفعش حد يطلع هناك عشان شاف التقدم والكلام يقول لك وجدته اسلاما ولم أجد المسلمين الكلام ده كلام غلط فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول كمثل غيث اعجب الكفار نبتا ليه هم اللي مستمتعين الدنيا وهم اللي بيعرفوا يجودوا الدنيا والكلام ده المعنى الثاني في معنى الكفار اللي هم الزراع اللي هم الزراع سمي الزارع الفلاح يعني اللي بيفلح الأرض سمي الزارع كافرا لأن الكفر أصل الكفر التغطية أصل الكفر التغطية تغطي الحاجة تبقى اسمها كفرتها سمي الليل كافرا لأنه يغطي نور النهار حتى الكفور سميت كفورا ليه؟ لأن الأشجار بتلفها يعني أي كفر كفر الشيخ كفر البطيخ كفر الدوار اي كفر من الكفور دي سميت ايه كفورا ليه عشان كفرتها الاشجار وغطتها والكلام ده سمي الكفر كفرا لانه يغطي الايمان طب الفلاح سمي كافرا ليه علشان بيغطي البذره يغطيها بالطين سمي كافرا عشان كده ف... كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع نباته لأن الزراع لا يعجبهم إلا ما هو معجب حقا. راجل متخصص يقول لك الشجرة دي مش كويس أو الشجرة دي كويس أو اللون شوف الورق عمل إزاي أو دا جميل ولا لا ليه راجل فاهم راجل دي شغلته كمثل غيث أعجب الكفار نباته فالكفار هنا هم الزراع تمام؟ ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى ثم يهيج هذه شجره جميلة معجبة رائعة رائقة تسر الناظرين هذه الشجرة مر عليها زمان شاخت اصفرت ثم صارت حطاما الدنيا كده تزهزي معاك أول ما تبقى شباب وعندك طموح ونفسك بقى عندك مشروعات وعندك ملايين يبتدي الشاب بيحط امال معينة يقول لك أنا عايز أبقى الوكيل الوحيد للبضاعة المعينة أنا عايز أعيش في فيلا في المكان الفلاني أنا عايز يبقى عندي مصنع في المكان الفلاني طب ده أنت لسه شباب ومعاكش حاجة هطلع سافر يطلع يسافر بره وجيب فلوس والكلام ده امتى بقى يعمل القصة اللي هو عايزها دي كلها لما يكون داخل بقى على خمسين سنة اه ثم يهيج خمسين سنة بقى شغال بقى يمرض جات له بقى أمراض بقى عدى الكهولة بعشر سنين بدأت تجيله أمراض ممكن دماغه يتغير لما راح أول مرة يسافر بره عشان يجيب الفلوس كان شبابه عنده طموحات أول ما جاب الفلوس قال لك وانا ممكن أصرف فلوس في فيلا لا لا يا فيلا لا أنا عايز أعمل مصنع عشان أجيب فلوس بدأت معطياته تتغير ممكن يمرض يبتدي بقى يصرف فلوس على المرض ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يدخل على الشيخوخه بقى فالانسان زي ما بيتدرج أهو الدنيا معاه الدنيا معاه بتجف في نظره ولا يصير لها اي قيمه وفي الاخره خرج من الدنيا مفلسا طالع فين بقى ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد هذا اللي مستنيه في الاخره ساب للعيال شوية ملايين شوية مليارات انت سايبهم لمين انت سايبهم لمين والله بعضهم لا يستحق شربة الماء بعضهم لا يستحق شربة الماء انت شغال لمين مش فاهم ضيعت اخرتك وتلقى الله مفلسا وسايب لي شويه ملايين وشوية مليارات بتعملهم ايه عشان مين ترك الحدوته دي كلها مثل هذا يوم طالع من الدنيا على النار على طول شوف ربنا يقول بعد كده ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من عذابه وأن يجنبنا وإياكم مساخته والبحث له طبعا بقية ويعني الوقت الباقي معنا ربع ساعة كده ناخد فيها بعض الاتصالات نعم نعم يلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم طيب السلام عليكم ورحمه الله طيب طيب ماشي عليك بالصلاه الامام البخاري رحمه الله عليه اتى بالحديث زي ما قلنا مناسب تماما للترجمه موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها الصوت عصايه الألم ده اللي انت شايفينه ده ده كم متر طول طوله كم متر وعرضه كم متر طبعا ولا حاجه ده صوت هذا الصوت موضعه لو انت وضعته على المكتب اللي انا قاعد عليه ده خد قد من المكتب ما خدش حاجة هذا السوت لو وضعته في الجنة لو كلك في الجنة مكان يساوي صوتا كان خيرا من الدنيا وما فيه عشان تعرف شوف حقارة الدنيا وصلت لدرجه ايه يعني مكان السوت ده تقدر تبني عليه بيت تقدر تعيش عليه ما تقدرش تبني عليه بيت ومع ذلك لو احرزت في الجنه مكان صوت، اهوه اللي ما تعرفش تبني عليه بيت ولا تقعد عليه ولا حتى تقف على رجل واحد فيه لكان خيرا من الدنيا وما فيها فكيف اذا كانت لك الجنه وكان لك في الجنه عشر امثال الدنيا كمان وده اخر واحد حقيره جدا جدا الذي يضيع الآخرة وموضع سوط في الجنة فيها خير من الدنيا وما فيها ده إنسان لا يعرف أي شيء عن دراسه الجدو ده محتاج يتعلم حساب محتاج نقول له واحد واحد فهو كام لأنه ما عندهش أي فكرة عن الحساب والدنيا دي حاجة مش بسيطة يعني أنا عايزكم مرة جات تحضروا لي بقى اله حسبة عشان نحسب معكم حسبة بسيطة خالص مش الدنيا نحسب حسبة بسيطة جوه, جوه بلدنا في مصر هنا عشان نشوف الدنيا دي كلها تسوي ايه ومع ذلك كل الدنيا وما فيها لا يسوي موضع صوت في الجنة إذا قدر لك أن يكون لك هذا الموضع في الجنة نعم طيب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم أنا السلام عليكم ورحمة الله طيب خلاص طيب خلاص خلاص دعنا من الاتصالات ونكمل بعض اللي بعض معانا الحديث أنا عايز الجماعة اللي بيحسبوا يحسبولي القاهرة القاهرة تساوي كم مليار باللي فيها بوضعها الحالي تصعي كم مليار لو خدنا بس النيل ساحل النيل بس والبراجل والبيوت المبنية على النيل المتر بكام انا معرفش الحقيقة معرفش احسب يعني لكن انا اعرف ان المتر بعده الوف المتر المربع لو قد كده بعده الوف يعني زمان كنا نقرأ في الجرايد والكلام ده على العماره اللي عند حديقه الحيوان اللي احنا كنا بنضرب بيها المثل بنتفكه بيها زمان يعني وان العماره دي ممكن الطائره تنزل عليها وممكن تدخل بالسياره بتاعتك في الاسانسير بتاعها وتركنها قدام الشقه بتاعتك والكلام ده فكان كان يقولك الشقه اللي على النيل بخمسين مليون واللي الشقه اللي على الفيل اللي على حديقه حيوان بثلاثين مليون خمسين مليون شقه بخمسين مليون مين اللي ممكن يشتري شقه بخمسين مليون الناس الكبار اللي معاهم فلوس اللي خمسين مليون يعتبروا فكه الفكه اللي معايا طيب اللي معاه فكه خمسين مليون ده عشان يجيب شقه على النيل هو مستمتع بالنيل نشوف يصبح الصبح ده راجل رجال الاعمال الكبار عنده مصانع بيلف عليه عنده مكاتب او مكتبه اللي قاعد يعقد في الصفقات طير في الجو رايح بقى في اي بلاد من البلاد عشان يستورد ويجيبه الكلام ده امتى الراجل ده بيقعد في البلكونة او شرفة الشقة ليرى النيل يرى الكلام ده الساعة اثنين بالليل ساعة ثلاثة بالليل جاي بقى منهك والكلام ده هو او يعني لو راح يتغدى وعزم ناس وبتاع ساعه زمن يفت شد الستاره يبص على النيل يبص على الموج والبتاع والكلام ده هو وبعدين يدخل ينام لانه عنده بكره شغل وحياته كلها في المصانع والمتاجر والمكاتب وفي بلاد بره ده بيدفع خمسين مليون العمارة دي كام دور عشرة دور مثلا عشر دوار خمسين عشر شؤة في خمسين مليون والنحية التانية اللي على الفيل عشر شؤة في ثلاثين مليون دي عبارة عن ايه الف متر الف متر امسك بالقلع الحزبة وقعد عديل البيوت اللي على النيل وبعدين ادخل بقى في الاحياء بتاع القاهرة لحد ما اتطوأ للقاهرة بس وقل الرقم اللي انت حتطلع به يساوي كم وطبعا وسع حالك بقى افضل باخد محافظة محافظة لحد ما تاخد مصر كلها وبعدين عد بقى على الوطن العربي وبعدين عد بقى على العالم كل بقراته جميعا ويمسك بقى الارب واكتب بقى واحسب بقى ده يساوي كم بليون ولا كم تريليون ولا كم شم بليون اي حاجة شوف بقى اي رقم انت عايزه حط هايب أنت عندك كام يعني لو قدر لإنسان وهذه ما حدثت قط لبشر ما حدثت قط لبشر لكن أنا حسلم من باب الجدل وإثبات الحجة هسلم إن الدنيا دي كلها ملكك أنت تملكها فعلا موضع صوت في الجنة وأنا قلت لك الصوت في الجنة ده عباره عن إيه الصوت ده عن خمسة سنطي في اثنين متر ما تعرفش تبني بيت حتى ما تعرفش تعمل شقة عشان تعود عليه ولا تعرف تحط رجلك موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو ملكت الدنيا فكيف أنت لا تملكها بل اللي معاك من الدنيا ده فتات فضل بوزاق ملوش قيمه فايه اللي لهيك بهذه الصوره ايه اللي مخليك مضيع القضيه كلها وما عندكش دراسه جدوى صحيح هذا كله له اسبابه هذا كله له أسبابه اذا كان القصه قصه موضع صوت اهو فاخر رجل يخرج من النار ويغلق الباب بعده، يعني لن يخرج احد من النار بعد هذا الرجل يغلق الباب بعده ويذبح الموت بعد خروج هذا الرجل من النار يذبح الموت فيقال يا اهل النار خلود لا موت بعد اليوم يا اهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم هذا الرجل له عشر أمثال الدنيا في الجنة الدنيا دي الساعة قد ايه لما تحب تشوف الدنيا كم كيلو في كم كيلو ولا الساعة دي له في الجنة عشر أمثال الدنيا مش موضع صوت مش موضع صوت اللي هو خير من دنيانا دي ده له عشر أمثال الدنيا مساحة في الجن، وده آخر واحد زي ما قلت كما في حديث مسعود اللي ان شاء الله نفتتها إن شاء الله الكلام عنه في الحلقة القادمة ده آخر واحد اللي هو تعز الاليم الأليم السابقون بقى الأولون اللي سبقوا دخلوا قبل الناس بحالها بنص يوم خمسمائة سنة أو الناس اللي هم الأبرار المتقون والكلام ده وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا دول عندهم إيه بقى؟ إذا كان آخر واحد عنده قد الدنيا في الجنة عشر مرات مش موضع صوت فيبقى لما لما تسمع بقى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة تعرف إن فعلا لا عيش إلا عيش الآخرة أولا لهذا النعيم ولا ينغصه كدر لا تمرض ولا بيجيلك لك زغطة ولا بتشرق ده, ده حتى شوف ده الإنسان في الدنيا ممكن يغص من ماء الفرات ده شوف ربنا عز وجل يقول ايه قل من حرم زينه الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة اوعى تقرا وتقف على قوله خالصة كده ضيعت المعنى قل هي للذين آمنوا ما تقولش في الحياة الدنيا خالصة لأنها مش خالصة في الدنيا كل نعيم الدنيا كدر امت تبقى النعمة خالصة يوم القيامة عشان تفهم المعنى صح وباب الوقف والابتداء في القرآن باب عظيم الذي يحسن هذا الباب ينجلي له من معاني القرآن ما لا ينجلي لأي واحد بيارة كده وخلاص قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وتوعف خالصة يوم القيامه يعني بلا كدر وانا اديك مثال للمسألة دي الماء العذب الفرات انت مش ممكن تشرق منه انت مش ممكن تموت بسببه ممكن تشرب الماء تحس ان الماء واقفه في زورك دي المعنى ده فيما يتعلق بالماء او بالشراب يعني ورد في القران بالصورة الاتيه لما ربنا عز وجل ذكر الماء في الدنيا قال والاو عَلَى على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا اسقيناهم شوف الالف اللي علاها همزه دي عامله زي العقله في الزور حتى وانت بتنطق اللفظ لا أسقيناهم شوف واقفه ازاي لان ماء الفرات ممكن تغص منه تشرع انما في الجنه اتشلت الالف دي وسقاهم ربهم شرابا شوف سهله ازاي سقاهم لا يغص ولا يشرق ولا الكلام لكن في الدنيا أسقينا شوف وقفة إزاي الدنيا كل نعيم في الدنيا مكدر بأي حاجة إنما الآخرة لا فالآخرة نعيم كامل لا ينغصه شيء دائم لا ينتهي لما يكون واحد من المؤمنين بالله يؤمن أن هذا القرآن نازل من عند الله سبحانه وتعالى وأن كل حرف فيه حق وشوف الدنيا في القرآن شكلها إيه وشوف الآخرة في القرآن شكلها إيه إزاي يغلط في الحزبة الواضحة دي إزاي هو ده العجب العجيب والغريب جدا إن أكتر ناس يخطئوا في الحساب هم اللي بنيين كل الثروة بتاعتهم على الحساب يعني في الدنيا حسبها جدا جدا صح ويعرف الأرقام مصبوط يعني المفروض ده راجل عنده دراسه الجدوى يعني هو قمة في دراس الجدوى وييجي على المسألة البينه دي كلها اللي ما فيش حد فيها حتى لو كان أعمى ويخطئ هذا الخطأ الفادح الواضح يبقى احنا عشان بقى نحسبها صح لابد ان ترجع الى القران رجوع موقن مش واحد بيقرا لفظ رجوع موقن تعمل المعاني بتاعته مره اخرى عندك ترتب اوراقك قبل ما تسافر قبل ما تسافر ويكون من نصيب المرء <تصفيق> قوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون قبل ما إنسان يصل إلى هذه النقطة يموت فجأة قبل ما يقول الكلمة الأخيرة يحمد الله عز وجل أنه ما زال حيا وإن سمع هذا الكلام وأن قلبه انفتح يرجع تاني يرتب أوراقه من جديد وينظر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 الى نصيح ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه تغمر القلب ستحبك ملائكه الرحمن تذو يطير شوقا فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضلة ان يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله لقلوب نساء قلوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطي المسألة لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين.